ثمانية استمع إلى الكلمتين وأعدهما ولاحظ الفرق بينهما ثم اكتبهما في الفراغات التالية ألم علم ثناء سناء تين طين دجة ضجة قلب كلب